هذه الشيلة مهداه إلى أم أحمد من كلمات وأداء المنشد عبد السلام فهد شغلوا الشيلة هنا بنا على نظم القصايد ورفعوا صوت المسجل والفرحة لحضوره مسلمة العيونها سقت القصايد والفرايد الحضارات بنت لك بدرجيب والورد وزهوره Takk